نتكلم على الأصول الفارقة بين أهل السنة والأش... والمعتزله والمعتزلة تكلمنا الأسبوع الماضي في مسألة المعتزله المعتزلة وكنا وخلنا أن من أهم أصول المعتزلة سواء القديمة أو الحديثة هو تقديس العقل وتقديم العقل على على النق في ذلك. طبعا الذي نعيشه الآن بهذه الطريقة ماذا يقولون؟ يقولون فهمنا يسمى لا أحد يقدم يقدم فهمه علينا لا السلف ولا غير السلف ولا الصحابة ولا ولا, ولا بعد الصحابة فهمنا يقدم على أي أحد. الجاتهم هذه الأفكار المميتة إلى أمر جلل. ألا وهو رفض أكثر الغيبيات. رفض أكثر الغيبيات وهذه أم المصائب. ليش أم المصائب يا أستاذ؟ ما دون أتكلم في الاعتقاد ليش أم المصائب؟ التقديس للعقل على النقل وتقديم العقل وتعظيم العقل الجأتهم هذه الأفكار الفاسدة الخبيثة إلى إنكار أكثر الغيبيات وهذه أم المصائب من أصول الإيمان الايمان بالغيب قال الله الذين يؤمنون بالغيب صدر الباب بالايمان بالغيب وسن بأعظم عبادة وأعظم أركان الدين بعد شهادتين وهي الصلاة قال اولئك الفلاح لا يكون الا بالايمان بالغيب رد كثير لذلك هم يردون نزول عيسى يردون زهور المهدي يردون عذاب القبر يردون صحيح ولا لا يردون سؤال منكر ونكير في القبر يردون الصراط يردون الشفاعه يردون القنطره يردون المظارب. رد المظالم كل ذلك يردون... يردونه حتى انهم يردون وجود الجنه والنار غير موجود الآن طيب وايضا يردون النعيم المتكامل كجسد وروح المسألة عندهم روح فقط عندهم في مساله النعيم او العذاب عن روح فقط وهذا ابن حزم يقول به ابن حزم يتأثر بالمعتزلة والآخر. يعني شوف على, على قمة إتقان ابن حزم عندهم حرفات عقديه والحرفات العقديه أسقطت منه كثيرا في هذا الباب لابد استواء المسألة العقديه فهنا ألجأتهم كما قلنا الافكار الخبيثة في هذا الباب أن يردوا كثير من الغيبيات يعني الآن يأجوج وماجوج يقول لك فيش يأجوج ماجوج الدجال غير موجود ما فيش حاجة اسمها الدجال ليش الدجال غير موجود لأن الله عالم ذكر في القرآن طب الحديث عن سلم رد أي شيء من الغيبيات رد رد وتقد بيننا نحن أصلا معظم اعتقاداتنا أو في كثير من الأمور التي نعتقدها كله أحاديث إيش حات كما بيننا الأسبوع الماضي بت والتفصيل على مسألة مسألة إيش هذا هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال امر بعد كما قالت عيشة كان ان يتعوذ من اربعه كان سالم في كل صلاه يتعوذ من اربع وقالت تعوذ من إيش من فتنه المحرمات فتنه الدجال الدجال وفتنه القبر سؤال ممكن انا وأيضا وايضا اقرار القبر ونعيم القبر طبعا من ذلك ايضا بهذه الافكار ردوا الردة وجعل الإنسان مخيرا بين كفر وإيمان مخير يكفر ي... وردوا ردة وقالوا لا رد ما في شيء اسمه ردة في الإسلام الإسلام ليس فيه ردة الإسلام ليس فيه رده طب الإسلام ليس فيه ردة ننظر إلى كتاب ربنا قبل أن ننظر إلى حديث نبينا قال الله تعالى ومن يرتد ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعملون في يبغى علق حبوط العمل بالردة اهو ما يرتد وايضا قال الله تعالى ما يرتد عن ديني وما يدخلكم عندي فسواء بقوم يحبهم ويحبونه يبقى الردة ذكرت في كتاب ربنا جل في علاه والردة ذكرت في في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بيحدث ثلاث ذكر منها ايش ذكر المرتد من المفارق للجماعه قول النبي صلى بحديث صريح جدا قال من بدل دينه فا وهذا هذا لولي الأمر خاصة ليس لأي أحد من أحاد المسلمين بحلم الأحوال هذا الأمر راعٌ لولي الأمر خاصة لا يجوز لأي أحد أن يتقدم إلى هذا الحكم بهالمالأحوال لكن نحن نتكلم على المسألة كقاعدة عامة مسألة الردة موجودة في ديننا كيف كيف إسقاطها وهو حد من الحدود كيف إسقاطه ولن الردة في اللغة معناها وهذا بقى من أبواب الرد على المعتزلة الذين يردون أحكام سوابد شريعة شريعتنا. الآن من الأسى كل الأسى أنك تحتاج إلى شرح الثوابت مرة أخرى. من الأسى كل الأسى من أنك لابد أن تجلي مسألة الثوابت عند الناس. عشان تقول هذا ثابت لا تحرك. او إياك وما الدنيا يزول به. من الثوابت. الردة من ثوابت ديننا. لذلك نقول الردة في اللغة معناه الارتداد من الارتداد وهو الرجوع على العقل. وفي الاصطلاح هو الرجوع عن دين الإسلام الردة والرجوع عن دين الإسلام نعود بالله من الخزلان والله رعى يقول إن الدين عند الله الإسلام قال وما يبي غير الإسلام دين فلا يقبل منه الرجوع عن الإسلام سواء بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد سواء بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد أسباب الردة كثيرة والحق بأنك لو طلعت على أبواب الردة في عند الفقهاء كثيرة. و لو امعنت النظر وان رأيت رايت عجبا اكثر الفقهاء توسعا في ابواب الردة حتى انهم يقولون لو فعل كذا مرتد لو فعل كذا مرتد في اشياء ممكن يعاقب الاحناف الاحناف في حنا الاحناف حنا أوسع. اوسع الفقهاء في كلام على ابواب الردة هم الاحناف وهم المرجئه مرجئه الفقهاء احنا حناف الفقهاء في خلل عندهم في بعض الاعتقادات فمرجئة الفقهاء هم أوسع الناس في الكلام على الردة وهذا عجيب جدا وليس بعجيب تفصيل إن شاء الله لست بصدد تفصيله الآن لأننا تكلمت عن هذه المسائل لأننا تكلمت على باب الإيمان فلا نعيد إحنا في باب آخر أسباب الردة كثيرة سنجتزئ سنجز... سنج... اصولا وبعد ذلك الإخوة تفهم الفروع بعد ذلك وتمثل وت... له من هذه من الأسباب العظيمة في ذلك الطعن في الدين الطعن في الدين هذه أول أسباب الرد الطعن في الدين أو الاستهزاء بالدين أو سب الدين سب الدين كفر قال الله طبعا إذا أنا أتكلم بهذه المسألة لا تسقطوا على الو... أنا أتكلم على قواعد عام وخلنا الذي يتجرع على هذه المسألة جاهل جريء لكن هذه مسألة لابد أن تعرف من أصول ديننا وأصبحت إيش أصبحت ليست من الأصول فالطعن في الدين قال الله جل في علام وهذا صريح في قولي وإن نكثوا أيمانهم وينكثوا ايمان بعد من بعد اهدام وطعن في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لا عندهم ايش ينتهون قال الله جل في وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر وطعنوا في دينكم الطعن في الدين سب في الدين استزاب الدين استزاب بالاسلام هذا كفر مبين ولذلك قال انا من سب الدين فقد كفر لكن من المتاخرين من فرق وفصل قال سب الدين على مرحلتين سب الدين للدين او الطعن في الدين للدين وسب الدين للديانه لا للدين يعني لما زي يسب دين عمرو له حالتان اما يسب الدين لانه يريد سب الدين طعن في الاسلام او انه يقول لا انا مؤمن بالاسلام ده بيطعن في ديانه عمرو هذا تفصيل وجيه جدا نعم وجيه اللي هو بيسب الدين لكن انا اقول دائما اذا قال بسب الدين يكفر تفصيل بقى عند الله لا في علاه فلو فصلوا هكذا هذا امر اخر لكن الاصل في سب الدين كفر سب الدين كفر لابد ان يقول لا اله الا الله ولو قال أقصد الديانه قلنا له قيد قيد كما ياتي زيد يقول عمرو ان هو بيكفر بدي ب ب ب بالدين الذي عليه انت اللي هو إيه؟ الديانه والحاله والطريقه يبقى السياق من القرائن تثبت ذلك لكن على الاطلاق سب الدين كفر والاستهزاء بالدين كفر كالذين يستهزئون بشريعه الله الذين في ويقولون بان هذه الشريعه لا تصح ولا تصلح الا لايش الا للابل او لغير الابل أو الذي ياتي بايه ويستهزئ بها يعني ياتي بايه من القرآن ويستهزئ بالآية يستهزئ بنفس الآية استهزاء بكل... بكلام الله والذي يستهزئ بكلام الله فقد استهزأ به، بصفه من صفات الله والذي يستهزئ بصفه من صفات الله فقد استهزأ استهزاء بالله ده فعل استهزاء بالله طعن في الدين سب الرد من اسباب الرد ايضا سب الرسول سب الله الاستهزاء بالله الاستهزاء بالرسول الدلال على ذلك عندما قال القوم قالوا ما نرى يعني من اخواننا هؤلاء قالوا ارغب بطونا واجبن عند اللقاء فلما ذهب الصاحب الجليل صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما قالوا كان صلى الله عليه على الجمل على على البعير قاموا أخذوا بخطام الناقه جميعا مهلولين وكانوا على ايمان ليست الامر انهم من المنافقين خطا مبين هم كانوا على الايمان لكنهم استهزأوا وتجرؤوا باستهزاء وحتى هم ما قصدوا الاستهزاء لذلك من قال بأنه لابد من لقمة حجة عزيزة شبه هذا خبيث في فهمه ضل في فكره من قال بأن سب الرسول أو استهزاب الرسول نحتاج فيه لقمة حجة عزيزة شبه أبدا اعوذ بالله اعوذ بالله هذا ضلال في الفكر وإلا كان أولى الناس بذلك أرحم الناس بالناس من أرحم الناس بالناس؟ أخذوا خطام الناقة وقالوا والله ما قصدنا ما نريد ذلك والله يا رسول الله ويأتون باللقب والله يا رسول الله ما هو إلا حديث الركض نريد الوقت يذهب ونحن في سفر ما هو الا حديث الراكب فماذا قال قال النفسلم ولا يزيد قال قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قد كفرتم بعد إيمانكم. قال لا تعتذروا قد كفرتم أكمله يبا إذا ليسوا من المنافقين ده من أهل الإيمان بعد إيمانكم فالاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول كفر مبين سبب ردة يعني سب الله وسب الرسول سبب الردة والدلالة على ذلك قول الله وعلى نَلَّذِنَ يَأْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لعنهم الله في الدنيا والآخرة واللعن طرد من رحمة الله لا وهذا فيه خلود دلالة أيضا على الكفر نعوذ بالله من الخزلان أيضا من ذلك بغض وكره شريعة الله لا حتى لو بغض ش شع... يعني ب شرائع الله لا بغض شعيرة من شعيرة الله بغض شريعة الله لا فعلا كره شريعة الله لا فعلا وردة والدلالة على ذلك ها حديث آية الحجرات قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فإيه أو سورة محمد ذلك بأنهم كارهوا ما أنزل الله فأحبطوا أعملهم كارهوا ما أنزل الله فأحبطوا أعملهم هذا أيضا من أسباب رد طبعا سبب رد كثيرة كنا تكلمت على أصول ما نراه الآن من الاستهزاء بالكتاب من الاستهزاء بالسنة من الاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وسب النبي صلى الله عليه وسلم تراحة أو التعريض بعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأختمه من سبب الرد أيضا الكلام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم اتهم عاشر ضلال ضاهى بما بره الله منه من فوق سبع سماوات أيضا كفر مبين لأنه تكذيب لله دارفع له وأيضا طعن في في الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخل في السب وليس زاء أيضا واختلف العلماء لو تكلموا أو إيه المحو في إحدى أزواجنا السلام فراشنا السلام غير فراش رضي الله عرضاه واتفاق المحققين أنه لا فرق بين عائشة وبين, وبين غيرها لأن المقصود به هو الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم هذه بالنسبة للأسباب نقول الشروط التي بها طبعا الردة فضيعة جدا أمر جلل لأن الإخوة حتى لما بتسمع ذلك تقولون تقولون من بد لدينا فاقتلوه هذا الولي الأمر ليس لأي أحد أيا كان وللأمر والدي يتحمل هذه المسؤولية عند الله للفعلات في مسألة المرتد أو غير المرتد في هذا الباب لأنه والدي يطبق, يطبق هذه أحكام الله للفعلات ليس لأي أحد من أحد المسلمين أن يتجرع على مثل هذا الباب في فالمفاسد أعظم مما تكون هذا إذا كان جهابزة من العماء حكموا بردة شخص ما المسألة تقول لولي الأم ويعرض عليه وقال هذا عالم من العلماء الجهابزة هو الذي يقول هذا الرجل وقع مسأل في الرد مفهوم هذا الكلام؟ لا يتكلم على تفضيح هذا الأمر الردة أعظم ما يكون إخوة تتهاون بها ويقولون لا هو مخير أو غير مخير ليست هذه القضية القضية ان الردة من أعظم وسائل الحرب على الدين الردة عن الإسلام من أعظم وسائل الحرب على دين الإسلام وهذا الذي فكر فيه من؟ هذا ما فكر فيه إلا ألعن, ألعن قول قوم إبليس اليهود اليهود قالوا إيش آمنوا وادهن نهاري وكفروا آخره لعلهم إيه يرجعون أول ما تدخل يدخل دينه وتابع هذاك وما يخرج لا هذا دين مش الحق ده أنا داخل على لأنه دين الحق وليس يس بدين الحق فهذي من أعظم وسائل الحرب على الدين ذلك نبيه لا هواة قال نبيه من بدل الدينهم فقتلوا لذلك معاذ من جبل ماذا فعل معاذ من جبل معاذ من جبل وقف فابو موسى قال من هذا قال أبو موسى أو قال معاذ من هذا قال أبو موسى هذا رجل يهودي كان قد أسلم وارتد على عقبيه قال والله لا أجلس حتى تحكم فيه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قال قتله فقتله في وقته قال الآن أجلس وكان هو وكان من الذي فعل من ولي أمره هناك أبو موسيش علي كان هو الأمير عليهم في هذا الباب لكن ذكره بحكم النبي وسلم هذا الأمر الذي نقول بأن أعظم الوان محاربة دين الإسلام الرد عن الإسلام خطورة عظيمة جدا ونساة تستهين بها وتهونها وهي ليست بالهينه لانها من أعظم الوان الحرب على الدين بالرد ولك كل منافق يدخل اقول ايه دي احكام لا تصح واحكام وهذه الشريعه فيها ويرجع فيغري الاخرين الى ذلك كما نرى الآن بالاعتزال الذي ال ال ال في الساحه لتمييع ثوابت جاءنا ما لا نتصور انا جالس اسابيع متتالية اجلس مع طوائف طوائف من الجامعات من الثقافة بمكان من الطبقات الاجتماعية الراقية من, من, من السعى بمكان يلحدون يطلبون ما طلب إبراهيم ليؤمنوا بأن في رب يقولون إبراهيم ليؤمن ماذا قال رب أرني كيف تحيي الموت هم يطلبون ذلك مني والله تصريحا لا تلميحا والآخر كذب علينا لولا المهندس الله يحفظه معنا لما قلت له حديث الزبابة وقلت له انا الان لا يحتاج لاي نظريات علميه لكن انا اقول ان الناس قال ذلك من ألف سنة سنه ألف 500 سنه جيد قال ما في حد من العلماء قال بمساهه الذباب وانا في الجناح اليمين طبعا كذبين كمان يعني مش الحاد فقط يا ريت الحاد باحترام بكذب قال ما في أحد فالحمد لله الاخ الكريم انا جهزت نت ضرب واتى بها من النت وبقيل له العلماء الالمان الذين قالوا بذلك طبعا بهت في هذا الباب والامر الثاني الاصعب من ذلك انه, إنه كان يقول انا بقول ايش هي النظريه النظريه النظريه محل النظر تقبل او ترد هذه معنى النظريه وضربت بما بما مثل بذلك انهم قالوا بكرويه الارض وبعدين ها بعد كده إن قالوا انها بيضاويه حتاره بعد ذلك كل يخطئ الاخر كما فعلوا بانهم قالوا مساله الطبيعه ومساله داروين ولا اسمه هذا صاحب القر المقرود هذا رجل الذي لم يحصل قردا طيب يعني ننزل الى هذا النسل كلها نظريات تخطئ وتصيب قال لا النظريه عندنا معناها المحقق المستيق. طب طبقتنا باحد من العمياء قال بهذا لا لكن إيش اللي جر الشباب الى فعل هذا هي الهجمة الشرسة على الثوابت مع ظهور مسألة تعظيم المغلافة تعظيم العقل الاعتزال الجديد هو الذي فعل ذلك والتهوين في مسألة هذا الدين اختاروا اختاروا ما اختاروش ما اختاروش مش مهم دي فلسفه الديانة فكرة هذا الذي يعتقدونه انه يقول ان الدين هذا فكرة فقط لا يحسب انه لابد ان يكون مسلما اجبارا لا اختيارا قال الله تعالى ان الدين عند الله الاسلام وما هي بتاغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه كيف هذه مسألة يعني أنا ما أدري كيف ذهبت ووصلت إلى الشباب بمثل هذا لا هي حقا كما قلت تميئ الثوابت مع إظهار التقديس العالي للعقل العقل له طوق كل شيء له طوق إذا تعدى طوقه ترى المفاسد العظيمة فإذا أمر الرد أمر عظيم جدا لذلك الله العالى حذر منه تحذيرا أيام تحذير قال وما يرتد منكم عن ديني فياموت هو كافر سمى المرتد سماه إيش كافر فيموت هو كافر فأولئك حابطت أعمالهم وفي النار إيه ها وهم أصحاب النار إيه فيها هم فيها خالدون مخلدون في نار جهنم لتفضيع أمر الرد الرد لها شروط وهذه الشروط سنأتي بها يعني إن شاء الله الاسبوع القادم من اجل اخينا حتى لا نكون قد اساءنا الادب معه فنسمع له لكن انا سأقول شرط واحد شرط عجيب جدا يختلف فيه الناس او طبعا الشرط الاول هو الاسلام شروط الرده لا بد ان نكون مسلما لاننا لا يصح لنا ان نقول على الكافر الاصلي انه ايه مرتد هذا ظلم مبين واحد كافر كان تأتي مثلا برجل صيني وتقول له اسمع هو يعني استلطفك انت اشتريت منه بعض البضائع الطيبه فاستلطفك فابتسم فابتسمت هو يتكلم بكلمه صينيه انت رددتها ففرح بك جدا فانت جلست قلت له لا اله الا الله محمد رسول الله قال لك لا اله الا الله محمد رسول الله طيب وبعد ذلك راح عبد البوثه اللي هو فيه فتقول تعالى الى ولي الامر انت مرتد يا اختاه انت ظالم بذلك هو لابد ان تقول لابد ان يكون مسلما دخل الإسلام هو ما قال ذلك للاسلام مفهوم فلا بد ان يكون مسلما حتى تقول حتى حتى تصرف بالرد الخرج عن دين الاسلام وهذا شرط مجمع عليه هذا شرط مودي معن عليه ان يرد لا تكونوا إلا من اسلام لانه رجوع عن الإسلام الشرط الثاني التكليف وهذا الشرط الذي فيه النزاع وانا استغرب على هذا النزاع الشرط الثاني التكليف وهو شروط اربعه ساترك شرطين بعد ذلك ان شاء الله في الدرس القادم الشرط الثاني التكليف وشرط التكليف اصله قول سلم رفع القلم عن ثلاث منها الصبي حتى يحتلم منها الصبي حتى يحتلم فاتفق لائمه الثلاثه مالك والشافعي واحمد على انه لا ليس للصبي ردة يعني الصبي لم يبلغ الحلم ولو كان مميزا يعني يقول سبع سنوات عشر سنوات سبه الدين نعوذ بالله وطبعا الحمد لله احنا لما نرى الصغار نقول براءه الاطفال طبعا براءه الاطفال يطلع جبل ناعس سواء براءة براءه الاطفال تعرف ايش بقى مساء الجبل اسمه هكذا انظر بقى شوف براءه الاطفال كيف براءه الاطفال فطبعا تثب الدين عند الاولاد كالماء البارد بل اشهى عندهم من الماء البارد فهؤلاء كفر هؤلاء يكفرون بهذا هذا هذا محل الكلام الا اما يقولون ما لم يبلغ الحلم لا ردة له ولو وقع في كل الكفريات لا ردة له فعلهم ادله كثيره من اول القول سلم رفع القلم عن ايش عن ثلاثه وايضا قول سلم في مستد احمد وحديثه وأن كان في ضعف لكن المعنى صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصبي تبع لوالديه حتى يعرب عنه لسانه طب يعرب متى عند الاحتلام عند الاحتلام. وخالف بذلك الأحناف الاحناف ابو حنيفه خالف بذلك قال كل صبي مميز تقع ردته ولا وليس عندهم سم الدليل الا القياس الصبي قالوا اذا ميز الصبي يبقى اذا ردته تقع بالقياس ايش القياس ما هو نفس اللي قالوا تنفعوا الاعمال الصلاحية يبقى انا اريد القاعده العامه دي تمثيل شوف انت صححه شيل بقى عبادته واكتب كلمه ثانيه خلاص انت اتيت بالقاعده طالما صححه عبادته يبقى الكلمه الثانيه تاتي ايمان لا تصح العباده الا بالايمان بايش الدليل من عامل صالحا من ذكر أو أنثى ها وهو مؤمن قالوا إذن صلاته تصح علمه عند سبعة ضرور عند عشر رفعت له الطفل قال لهذا حجك قال نعم ولك أجل قالوا, قالوا دام قد صحح الشرع إيمانه فليصح ردته قياس وهذا قياس مصادم لنص وجيه فيه قوة لكن مصادم لنص ورحمة الله تأبى ذلك فالصبي الذي لم يتكامل العقل عنده لا ردة له لا, لا سيما وأن الله قد اشترط في الردة أنا بقول تكاملها عنده عقل هو تكامل العقل فاشترط في الردة الدليل الآية التي تثبت كمال العقل لأن كمال العقل من كمال نقط ممتاز كمال وبعد فين بقى هو كمال العقل يدل على كمال اختيار فين بسرعة. ها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن هذا الشاهده سيأتي ولكن من شرح بالكفر صدر ولا, يكون شرع ولا يشرح الصدر بالكفر إلا أن يكون إيش عالم مختار ما فهمتم ولا ما فهمتوش فإذا نحن نقول الكلام على الصبي لم يتكامل عقله فإذا لم يتكامل إيش اختياره لم تتكامل إرادته وهذا الراجح صحيح هذا راجع صحيح الصبي لا ردة له يبقى لنا الثالث العقل والعقل يدخل فيه السكران هل السكران يكفر ولا ما يكفر هذا حرب دروس بين العلماء جزاك الله خير سبحانك الله ربنا حمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب لي.